أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن الزكر الذين كفروا وشقاق بل ذي في عزة وشقاق كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فنادى ولات حين مناص وعجبوا أ ن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب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 ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ة إ ن هذا الا اختلاق أ ن ز ل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أ م عندهم خزائن ربك ا ل ع ز ي ز ا ل و ه ا ب أم ل ه م م ل ل ا ل و م الاسلاميه ر و ا س م ا ه ن ا ل ك م ه ز و م من ا ل أ ح ز ا ب كذبت قبلهم قوم ن و وعادوا ح ف ر ع و ن ذو ا ل أ و ت ا د وثمود و ق و م لوط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة أولئك ا ل أ ح ز ا ب إ ن كل ل إ اجتماعي ر واحدة م ا لها من ف و س و ق ا ل و ا ربنا ع ج ل ن ا قطنا ق ب ل يوم ا ل ح س ا اصبر ب ع ل ى م ا ي ق و ل و و ن ا س ل ا ل أ ي د إن وقرنا الجبال موسوعه النابلسي محشورة للعلوم الاسلاميه ا ل ح ك م ة و ف ص ل ا ل خ ط ا ب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 الصراط ان ل ص ر ا ط إ هذا أ خ ي ل ه تسع وتسعون ن ع ج ة ولي ن ع ج ة و ا ح د ة فقال أ ك ف ن ي ه ا وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه وان كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل م ا ه م وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع واناء فغفرنا له ذلك و إ ن س و ع ن النابلسي ا ل أ ر ل ع ح ك م بين ا ل ن ا س ب ا ل ح ق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 كتاب أ ن ز ل ن ا ه إليك م ب ا ر ك ل ي ت ب ر و ا آ ي ا ت ه للعلوم ي ت ر و و أ ل ب ب ا و ه ب الاسلاميه د و د ي م ن ن ع العبد إ أول إ ذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد فقال إ ن ي أ ح ب ب ت حب ا خ ي ر عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق و ا ل أ ع ن ا ب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 خذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة منا وذكرى لاولي ا ل أ ل ب ا ب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إ ن ا وجدناه صابرا نعم ع ل ب شركه أ و ا ب واذكر ل ا د ن ا ى ش ر ا ه دعويه غير ربحيه ذات أ مضمون اجتماعي ب خ ل ل ص ة ذكر ا د شركه الهدى ا ر ك ه دعويه غ ي ا ربحيه ذات ذكر وإن مضمون ا ج ت ح ة ل ه م ا ل أ ب و ا ب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 وان للطاغين لشر ماب آ جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا, هذا فليذوقوا حميم وغسل ج موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ت ح م معكم لا مرحبا بهم إ ن ه م صالوا النار جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم و غ س ا ل شكله أ ز و ا ج ه ذ ا ل ن ا ب ل س ح م م ع ك م ل ا م ر ح ب ي ه ا س م ن ل ا ه ذ ا فجده ضعفا في عذابا ا ل ن ا ا ر و ق ل و ا ما ل ن ا لا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 ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه و ن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 ل م ا خلقت بيدي أ س ت ت كنت ك ب ر أم من ا ل ع ا ل ي ق ا ل أ ن ا خير منه خ ل ق ت ن ي من نار و خ ل ق ت ه م ن طين ق الاسلاميه ف وإن ع ل ك ن ع إنك إلى من المنظرين إلى يوم ا ل و قال ت م ع و فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول عبادك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منك ومن من تبعك منهم أ ج م ع ي ن